إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأمان 119. وعهدهم راعون 110. والذين هم على صلواتهم يحافظون 111. أولئك هم الوارثون 112. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون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 ثم خلقنا النطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضعة فخلقنا المضعة عظام فكسون العظام لحم فكسون العظام لحم ثم ما أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لَمِيتُونَ. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وَالْقَمَرَ ذَاتَ قُرُونٍ فَوْقَقُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ